بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ Yeah. <laughs> أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتغلى ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينتهي لنفعهم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة بل سنبعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا